لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك الموقف المؤثر المهيب على صعيد عرفات يتجدد عاما بعد عام وتهفو إليه قلوب المؤمنين في كل مكان قلوب الناس في عرفات تناجي الله بنبضات قلوب الناس في عرفات تناجي الله بنبضات وبالاشواق تسكبها وتمزجها مع العبرات قلوب الناس في عرفات تناجي الله بنبضات قلوب في عرفات تناجي الله بالنبضات وبالأشواق تسكبها وتمزجها مع العبرات تلبيه وتسأله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 نطق بالدعوات ويدرك سوء حتى وإن لم تسع في الكلمات ويدرك سوء حتى وإن لم تسع في الكلمات قلوب الناس في عرفات في عرفات قلوب الناس في عرفات تناجي الله بالنبضات قلوب وَبِالنَّاسِ فِي عَرَفَاتٍ تُنَاجِي اللَّهَ بِالنَّبَضَاتِ وَبِالأَشْوَاقِ تَسْكُبُهَا وَتَمْزُجُهَا مَعَ الْعَبَرَاتِ هُنَا طَابَ الْوُقُوفُ هُنَا تَجَلَّتْ رَوْعَةُ التَّوْحِيدِ فَغَيْرُ اللَّهِ لَا رَبٌّ وَلَا مَوْلَى وَلَا تجلت روعه التوحيد فغير الله لا رب ولا مولا ولا معبود هنا طاب التوحيد انما ساحته سحائبه عليه تجود قلوب الناس قلوب الناس قلوب الناس في عرفات قلوب الناس في عرفات تناجي الله بنبضات قلوب الناس في عرفات تناجي الله بنبضات وبالأشواق تسكبها وتمزجها مع العبرات جموع ليس يجمعها نسيج إنها أشتاد هدى الإسلام وحدها وأمسى غاية الغاية جموع ليس يجمعها نسيج إنها نهى وامسى غاية الغايات جموع ليس يجمعها نسي جن انها اشتا هد الاسلام وحدها وامسى غاية الغايات وافئده هوت واتت فكانت ابدع الايات قلوب الناس في عرفات في عرفات قلوب الناس في عرفات تناجي الله بالنبضات قلوب الناس في عرفات تناجي الله بالنبضات وبالاشواق تسكبها زجوها مع العبرات مشاهد كلها عجب تسر وتسر الأبصار وأصوات الدعاة هنا تنادي ال شاهد كلها عجب تسر الأبصار وأصوات الدعاة هنا تنادي الواحد القهار يباهي ذو الجلال بهم ملائكة السم الأطهار Kulūbų nės vė ārafāt Tūnājį į nabodat Kulūbų nės vė ārafāt Tūnājį į nabodat Wabėlāšuaq tėsupuja Wabėlāšuaq tėsupuja Mabėlābarat Kulūbų Duna djillahabina babot Ulubunasi fiad ofa dunaj binnabad Wabilla Ashwa tithesku buha Watemsu Juha Ma labarot Wabil Ashwaritesku buha Watamsujuha